وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ولاغة في النار هل باسي نسبين او يا أو يا أيكياء نسبا يعيش مشددة الكتب وشوا هندك حذف رؤادات أولا في شو باسي أو لتلك الليا ستة أشياء في الآخر يعني الكوتي وشيء شش حذفه بلى ده الله ويجب حذف ستة أخرى متصلة بالآخر يعني ما قبل الآخر يعني ششتي تر حذف أبي فيما قبل الآخر يعني ششتي تر هم بمشط عنك باسي أكاد آخر إشنين ما قبل الاخر لكاتي نسب هذا فكرة أحدها الياء المكسورة المدغم فيها مثلها يائشي مدغم ياء في يع يعني ويا ب مدغم بلا ياء كتر بلان يائي ما قبل الاخر هذا فكرة نحو في نحو طيب وهين علي طيبي طيبي طيبي سيكه يا مشددك مشدده كياي نسبع طيب حذف كراو يا ساكنه كوكو خيدن راو بلان يا دوم كيا مكسورك كيا حذف وهيني هيني يوم. بخلاف المفتوحه كان الياء المكسوره هو مرجع المدغم فيها مثلها بخلاف المفتوحه كما مدغمش به وراء مفتوحه حذف ناكله نحو كهبيخ للغلام الممتلئ من ذلك يا مرد من ذلك بابا جي مرد من ذلك كجيبت خلو بيت يعني قربت للغلام الممتلئ ما لم يكن بعد المكسوره ياء ساكنه يعني بمرجع لدوائي ياء مكسورك كوتمان حتى أقل مكسوري شباء والله ما أقل ياء كي ساكن بيت حذف نابة ما لم يكن بعد المكسور قابوا استاذ فتح فتح حذف نابة مكسور حذف نابة والله ما مكسوري كيش ما بعدها ياء ساكنة الحذف نابة كم كمهييم مهييم ياء ومشدده بعدها ياء بعدها ياء تقول هبيخي مهيمي مهييمي مهييمي مهييمي موشيو رسمي كدوه مهيئ ما لم يكن بعد المكسوره ياء كمهيم مكسر يا انك مهيم تقول هبي او هبيخ لبر مفتوحه بلام مهيم ب شيء حذف ناكره حتشان يائي تو بلام لبر ساكن تصغير تصغير تصغير مهيام مش تصغيرها ها ها اكليوانيا او خليه تصغير مهيام او ها ابو جنبه مهييم مهيمي تصغير مهيام يعني بعد النسبه طبعا دو او كان شي يا نسبه شيء في هذه اكيا نسبه مفعال من هام على وجهه هام على وجهه إذا ذهب من العشق أو من هام إذا عطش أو هام بكثك تيني بالهيم أو زور بخوات خرج عن وجهه في الأرض لا, يدر لا يدري أين يتوجه كسي قلبل عشق سرق دان بي نزالي صوب كامل يعني خرج على وجهه في الأرض لا يدري أين يتوجه أو عليه السلام أو هامية أو مهوم أو مهوم اسم فاعل من هوم الرجل هرها مهومش اسم فاعل من هوما يعني هوما يهوم مهوم اسم فاعل من هوما الرجل هز رأسه من النعاس كسق ونوزبات وسلي آها هو ومهومة تحذف الواو الأولى تحذف الواو الأولى من يعني من مهوم ثم توضع ياء التصغير فيصير مهيوم مهي وِمْ بو مُهَيْ ويم. يعني تقع تصغير شيء ضم الأول وفتح الثاني و جعلوا ياء ثالثة ساكنة و ما بعدل شيئ ما بعدل ياء بيتها مُهَيْ وِمْ بو واو مشددة و تمام هواو مشدده كي كان حثبه كويسام مُهَوِمْ اسمي فاعلة لها هو تحذف الواو الأولى واوية كم يحثك له وايدو مش خوي مكسوره وايدو مكسوره كابو اويتها مهيوم مهيوم ثم توضع الياء يا التصغير فيصيروا مهيوم فيعل فيعل على مهيم اوقات لبر قاعده اجتماع الياء اجتماع الياء والواو الاولى ساكنه يا أو إحداهما ساكنة تدغ تقلب الواو يا وتدغم الياء في الياء تدغم بقول شو نم نم نما إيه نوع ماي ويت ماي ويت يا لقال الواو هرو كميا ماي ويت يا لقال الواو واو كبت يا بيت الطيب يا ميت ليش ويا مهي ويم يا مع الواو تقلب الواو يا ان ابيتم مهيم باشا. ها مهيم ق فصير مهيم ها رأس مهي مهي او او أو في السكون فأشد سريعة كا ضميج الشد فتحك بخل سله مهي ويم فيعلو إعلالي بالسلادة إعلالك جت ما لا برياء فيعلو على مهيء اتباعا للق لقاعدة اجتماعي الووليا وسبق احداهما بالسكون فيشتبه حينئذ باسم الفاعل المكبر من هيمه الحب يعني سأ أقول وتد مهيم وتم تصغير الشيء مهوم بس أقول بنت اسم الفاعل هي ما يهيم مهيم من درس كين سلبي التباس للسبب هي ما يهيم مهيم مهيم مش بوته مهيم التباس للسبب كابو الله شيء فيش حين إذا باسم الفاعل المكبر يعني شيء المكبر يعني غير المصغر يعني هي ما ها أصلاً هي مهي مهيمن من هيمه الحب كسك عشق وحب ثرجداني كده يصير لي او هندي بيت أو مهيمن فإذا نسب إلى المصغر فإذا نسب إلى المصغر زيدت ياء أقرب نسبة يبدأنا لا يعني فإذا نسب إلى المصغر زيدت ياء أو كاتي ياأ يكبر زيادة مهيم مهيم لمنع الاشتباه ومثله مصغر مصغر مهيّم المذكور كابو استا مهيّم ابيت المهيم ومثله مصغر مهيّم المذكور يعني المذكور من النعاس كميمه بس ما نم مهوما ما بس مهو بس السياق اللي ما منبوك به تو بقول له تأنيجنا شيء مهيّم أصلاً خيّش يا تصغير مهيّم هو إيه كم جاروتي ومهيّم تصغير مهيّم هو هاد سيدي دعنا تصغير مهي مهي تَصْغِير بِشِي أكد بابننا بنت يا تصغير بيان شي هي خوي او دويا مُهَيّ او عند جاي انكشمه مهوم مهوم نجي مهوم مهوم اجى تصغي ديكين لبر وواو ش مهيم كبوب مهيم لغل لغل بو مهيم لقل لقل تش مهيمه مهيم نجاد دين هيكين ومثله مصغر مهيم أوش بيتجي مهيم ومثله مصغر مهيم من النعاس يعني مهوّم وشذ طائي في طي يعني سأمنه هيتشان حذف نابن هيتشان حذف نابن شم هيام شم مهوم شم مهيم هم يعني يعيشان زيادة يا إيش ساكن ما بعد اليا المكسورة لبل أم علا لبل أم علا يا مكسورك لكاتي النسبة حذفناكن وكُشون طيب هي ما حذف كل أما طائي طائي في طيء مش عارف ذكوا ما لي كذو طائي بوت طيء طيء في كلمات طيء بوت طائي إلا إذا قيل بحذف الياء الأولى أقولين ياء كاملة طيئ حذف كده وقلب الثانية ألفا كلمين طائي طائي كيا ياء كي حذف لكاتي النسبة أضيع مشادة لسأقول قاعدين نروشتوين كا ياء كا مكسور بيت مع قبل الآخر إذا حذف ما كتبه إلا ما جربينش إلا إذا قيل بحذف الياء الأولى مثلا طيئ دو يائي مدغمة يكمين من حذف كدوى أنجا يائي وتوا بوماوتوى متحرد طيئ طيئ طيّ. يائيش أو كانت يائيش مكسور معنية ما قبل مفتوح قلبت ألفا بتطاع, بتطاع. وقلبت ثانية ألفا بتطاع, بتطاع. بتطاعي مقر واضلي إلا إذا قيل بحذف الياء الأولى وقلب الثاني المهم خالي كم هاريائي شي مكسور مدغم فيها مثلها حذف بيه لكاتي شي لكاتي نسبة ثانيها دوهم همشت كحثف كلياء فعيلة بفتح فكسر يعني أول حرفي فتح بيه كسر بيه أنجا صحيح العيني صحيح العيني حال كونها صحيح العيني غير مضعفها يعني عينك الشي مضعف نبي يعني عين لقى اللامة من جنس واحد نبي صحيح العين بيد مضعف نبي كحنيفة كحنيفة وحنفي يسى حنيفة اي كانت شي حنفي اي اكي حثك اي اي اي قبل الاخرة كما قبل الاخرة بو تاكتا اي تانيثة يعني مقدر الانفصال في ودري بو يا هل لقلي نبي هو تائي تانيث فعلني يا أك يا إيشي يا إي... آه... عفوا يا أكرم مع قبل الآخرة كحنيفة وحنفي وصحيفة وصحفي صحفي بحذف التاء ثم الياء ثم قلب كسرة العين فتحة قلب كسرة العين فتحة أبيت حنفي حنيفه حنفي صحيفة صحفي وشذ سليقي وشذ سليقي منسوبا إلى سليقة في قوله في قوله ولست في قوله يعني في قول الشاعر ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب أغلق مدحًا، الله من أكون نحونيم يلوك لسانه يعني يريد التكلف والتصنع في الكلام يعني الشخص يواهي يعني بناء يعني رفع ونصب وجر وجزم حركات وكل شيء جوان ذكاة يعني من العربية الرفع والنصب والجر والجزم مثل أها زمان زان يعني أجر أجي إلى خوين البيت يرفع ما هو منصوب وينصب ما هو مجرور يعني لنحو في ذي زماني عربي والله مقسي واه يا أخوي هربا سليقة مثلا بسليقة فاعلنا لا مفعول به مرفوعنا لا منصوب يعني هربا سليقة بزماني عربي قوي بالطبيعة قوي عربي غزانت فصيح بوي الله ولكن سليقي المسمي يخوي إذاته ليس سليقه أقول فأعرب يعني أقول فافصح بفاصيح قسأكم حرك قصبكم قسأكم بفاصيح او ويكون نحو يكان أتكلف كلمة يلوك يلوك لسانه يعني لا ل لا كوريا لاك لاك وكو قال لاك يلوك لاك الشيء في فمه كسبون منع بنيش لدميا أجود في لاك لا كالشيء في فمه إذا علكه يريد التكلف التصنع في الكلام يسألوا سليقان شون بوايا سلقي سلقي بس رجي وشد سليقي منسوبا إلى سليق أبوايا سلقي بواياك حنيفة وحنفي برامسي لكي بس لشعرات شنعات وفصيح ولست بنحوي يلوك لسانا ولكن سليقي ولكن سليقي أقول فأعربوا كما شذى عميري وسليمي سع وعمري وعمري وسليمي عمري, عمري وسليم في عميرة كلب وسليمة الأست معنى قبلا نطقوا بالأول نطقوا بالأول يعني مبسوس ليقيا للتنبيه على الأصل المرفوع التنبيه على الأصل المرفوع، كما أصل مرفوع ذكية وهو وجود الياء فيها. وبنو سبؤل ثنتين الشمس محل محل, محل يأك فزقام ضرب. نفقوا بالأول لسلي بن اي سليقي. بالتنبيه على الأصل المرفوض وهو وجود الياء فيها. هجوت وبالأخيريني. وهما عميره وسليمه اود اكلمهما بس وبالأخيرين يعني عميره وسليمه له يعني شي له ايضا يعني للتنبيه على الاصل المرفوض هذا شيء وش تي كتش وللتفريقته ما بس يعني بدون ما بست. وللتفرقة بين عميرة غير كلب عميرة من هي عميرة كلب قبيلية كمعروفة عميرة كلب والسليمة أسم بلان أجل عميريك كثير من هذا هو أنه لا يوجد شخصك عميري لا يوجد شخصك عميري أجل نشبك يبدو أن بلان تايبات تايبات لبروه أمام السماعية سليمة الأسدي وعميرة الكلبي أقل نسبة أن تدير عميري وسليمي نطق بالأول وثمان سليقي بوشي للتنبيه على الأصل المرفوض وثمان وهو وجود الياء اليائفين أبيع او كان يائع كحذف كان بلان شذوذا سليقي و وبالأخيرين يعني عميرة وسليمة له يعني لسان تنبيها على الأصل المرفوض عميرة عميري عمري. وللتفرقة بين عميرة غير كلب وسليمة غير الأسد كابو إست بو الشرطة يائي ياء يائي فعيلة شوكا ما قبل الآخرة تاعك حسابي نية صحيح العين بيت وغير مضعفش بيت غير مضعف باش اقر معتل بو عينك أما معتل العيني كطويلة طويلة طويلة كطويلة طويلة حي من الاحياء ناركه حي من الاحياء او مضاعفها كجليله سواء معتل العين لبروجيات هو واو ناظ طولي, طولي طولي أو مضعفها يعني مضعف العين كجليلة سلام لامي عينك اللامة أي لامك لام الكلمة هل لامة جليلة جلل لام عين من جنس واحد مضعفه يعني مضعف كابو أقر مضعف ويام معتل العين بو ياك حذف ناكن أظن جليلي طويلي فلا تحذف ياؤهما تقول فيهما طويلي وجليلي أمدوا سي ياؤف بتصغير ياؤف عيلة لكاتي مسبتي فعلاء أو كاتيها كحذف به بضم الفاء وفتح العين غير مضعفتها بل عين كتشين به مضاعف نبي لقل دامكي لجنسيك نبن كجهينا وخريضة جهينا تصغيرة على ميشي مرتجلة يعني هرنايكو غير مشتق يعني على ميشي مرتجلة نابي قبيليكا اسمه أبي قبيلة اسمه أبي قبيلة نابي باو شكل لا باو ككان يا كسخ اللكس بو ناون من قضاءه وهل العراقش لتشادوري شو قرية كبيرة من نواحي الموصل على الدجلة كاتك الموصل ودرشيبو بغداد ولكن يقولون ان يكون جاكيلا مثل جهنم جاكيلا مثل جهنم جاكيلا مثل جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم ولكن هذا تاني افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك ما من الاخر ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون على قومي في عينه وقويمه كذلك مع بقاء ضم الفاء اذ لا يترتب عليها اعلال العين هلو كوخي أمينتوات شنك واو كيشيني لبيشي أقل <تصفيق> لا يترتب عليها إعلال العين شنك واو أقل ببيشي ضمابي باشترا وشذ رديني في ردينة إسا رديني أوايا ردني بوايا ردني هذي شذ في ردينة اسم أبوايا رودني بوايا أبوايا شذوذا بروديني هذا حذفنا كذا ولا يجوز الحذف في نحو قليلة قليلة تصغيري قليا قليا يعني قوزيشي قولا قله إذا كان الماء قلتان لم يحمل خبر كله يعني الجرّة العظيمة كيف يقولون لكن تصغيرك إن قُلْ نابتا قُلْ لَيْلَة في ناحية قُلْ لَيْلَة لأن العين مضاعفة لأن العينك شيئا مضاعفة سيكا لامك دوجا دوبارة بتوم من جنس واحد ويوتي يائف عيني شيئا لواني كحث فكريبا مرجعك شيئا مضاعفن به رابعها شعب يمشد له الشيكا حسبه فعوله واو فعولة بفتح الفاء صحيحة العين غير مضعفتها غير مضعفتها كشنوء شنوء الوزن تقول فيه على مذهب السبويه والجمهور شنوء عليه شنائي شناي وهو حذف كذب، بحذف التاء ثم الواو وا، ثم قلب ال الضمة فتحة، قلب الضمة فتحة. ومن قال شنوي شنوي بالواو قال فيها شنوا. قوي أسمه موزة. كلمة شنوة شو ك كلمة شنوة قبيلة بابول حيكن حيكن ليمان حي في اليمن تنسب إلى قبيلة الأسد بابول بن مالك فخذيكن لا قبيلة أسد أسد الأسد بهمزة فعشان زي فعشان دال حيٌ في اليمن تنسب إلى قبيلة الأسد ك شنوء، إس شنوء، الأب أجر واو همزة. تقول فيه على مذهب السبويه والجمهور عليه شنائي بحذف التاء ثم الواو ثم قلب الضمة، أما ذهبي جمهور، ومن قال شنوي أجابلين شنوئنيا شنوة شنوة بواء مضعف شنوة قال فيها شنو بشد الواو عليش شنويون هل أصير مذبي جموع شنو أبته شنوي بل وذهب الأخفش إلى حذف التاء فقط يعني الشنوة عليش وغيروه إلى حذف الواي مع التاء فقط وذهب الأخفش إلى حذف التاء فقط وغيروه إلى حذف مع التاء فقط يعني اقرب ما هي اخفشبه بي شنوئي بيت الشنوئي اا حذف كتو اقرب غيري اخفش خوينتوا حذف الواو مع التاء حذف الواو مع التاء فقط بيت اي شنو اي فقط اي شنو اي شنو اي شنو اي شنو اي شنو اي شنو اي شنو العين شنو فلاحظ فيه ما غير التاء للاعتلال في الأول والتضعيف في الثاني قول لبر اعتلال عينك عين من جنس واحد فلاحظ فيه ما غير التاء للاعتلال في الأول والتضعيف في الثاني قول فعلي من قال يقول مالو ليش مف... مفعول من ملا ملا يعني ملي لا يملو ملي ملا يملو ملا يملو اما يفعولش بوشي ويا حث ب ب بشرطك صحيح العين بيت ومضاعف نبت خامسها يا فعيل ياء فعيلش اش حث بي بفتح فكسر يائيا اي اللام او واويها كغني وعلي تحذف الياء الأولى ثم تقلب الكسة فتحة ثم تقلب الياء الثاني ألفا ثم تقلب الواو ثم تقلب الألف واو فتقول غنوي وعلوي أساء مقاعدة الياء فعيلا بمشوي لذلك ثم تقلب الكسر فتحة يعني كيف يتحلل كسرية؟ يجب ثم تقلب الياء الثاني ألفا لأن يتحلل بكين وو لا يتحلل بكين وو يتحلل بكين فتحة لذلك يتحلل بكين ألف ألفا كين ثم تقلب الألف وو فتقول غنوي وعلوي غنوي سادسها سادسها يا فعيل اگر صحیح دوام كن لگا سما لگا پنجم وششم فرق البستاء تانثا فعيل فعيله فعيله, فعيلة فعيل سادسها يا فعيل يعني بوزنا بواتش هذا الوزن ياء فعيل بضم ففتح المعتل اللام كقصي كقصي سواء تسوي وزن شياء فعيل, فعيل تحذف الياء الاولى ثم تقلب الثانيه الفا ثم تقلب الالف واو فتقول قصوي النسبة إلى قصي، فإن صحت لا مفعيل وفعيل كعقيل وعقيل، يعني هادو شان، فتصير وبغتصير، لم يحذف منهما شيء، وشذ في ثقيف في ثقيف وقرشين وهو ثقفي ثقفي وقرشين وهذلي بو غفصع، فإن صحت لا مفعيل وفعيل كعقيل وعقيل لم يحذف منهما شيء وشذ في ثقيف وقريش أبوايا أبوايا ثقيفي وقريشي قريشي طرامتوناتو ثقفي وقريشي وهو ذلي نفش وششتيك يا كانن حثبه يان واق كان الحفلة، في الواق لبشارمي يان واق واق كحفلة واق يفعله. ديت وحكم همزة هنا كحكمها في التثنية. لباب من بسخر. همزة همزة كشيء لكاتي, تثنية. لكاتي إن كانت اصلا شون وثمان قراء بمعنى عابد لبيتانا قراء وثمان قراء جمعنيا تبابيتا ثني كلمة قراء مانيانا بمعنى الناسك العابد الذي يتعبد قراء اقل قراء نسبذين ذين لاي يي... نسبب او كاتا قرائي حمزكا وكخي امينثا قرائي او كاتا قراء مان قراءان ناسكان قراءان كقرائي في قراء ومنهم من يقلبها واو والاجود التصحيح يعني قراوان يا قراوي قراوي خمانية قرآي وقراوي ومنو من يقلب هوا والاجود التصحيح وتقلب واو ان كانت للتأنيث أجرهم زكاه مزاي شبو مزاي تأنيث بو هكذا واو حمراء أجر نسبي بدأ عليه حمراوي صحراء صحراوي في حمراء وصحراء وشذ قلبها نونا في صنعاني يعني صنعاء صنعاني بهراء بهراني نسبة إلى صنعاء اليمن وبهراء اسم قبيلة من قضاعه بهراء ما القبيلة كا وبعض العرب يقول صنعاوي وبهراوي على الأصل يعني على الأصل كل شيء أويها همزكها مذك هم تتوه ويُخِيرُ فيك أما طبعاً أجر أصل بوم أكو خيأ ولكن يقولون ان واو بلام لسر همز يقولون هم هم حمرا هم ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان بو يقولون ان الناس تواو ان الناس يقولون ان حمراوي يقولون ان همزك يقولون نبو الناس نبو ان الناس اختيار ان الناس فيها إن كانت يقولون ان ان ك <تصفيق> علبة علبة قلت مع علبة أشياء القصب الممتد في العنق الشي العصبة لك القصب العصبة أو دمالي لك هيك هاي إنسان تورابيت بزربيتو أو علبة إسمه أبو فأبو أقرأ الحاق أبو أقرأ همزة كيا ألفك أبو الحاق أبو مخيري. اتواني نبغي علباوي هلقو خوي بيت سكري. أبغي علباوي. ينأقر همزكا بدل من أصل لجاتي كلميك حرف كاتبت من أصل ككيساء مثلا. سخوي كيساء لكيسوه كافسين كاف سين واو. كاتي كاتي سر وزني في عال بيت كساو. واو ما بعد الألف بيت همزه بيت كيساء. كاتب كيسائي سبده أتقولي بوي علي فتقول علبائي أو علباوي وكسائي أو كساوي وينسب وينسب إلى صدر العلم المركب إسناديا يعني أجر علم كتابه مركب ترشيب إسناد تركيب إسناد شو مثلا فعل فاعل مفتوح خبرة استركيبك إسناديب بون منوكو نحره نحروه نحري بري خيبه بيت يال لم عيله بيت نحروه فعل وفاعل بلام توك راجي خد ما وني نحروه مثلا تأبض شرا ناري شخص يبوه تأبض الشر يعني شر يخسر ابن تأبط شراً يعني فعل وفاعل ومفعول يعني تعبد الشر كانت كما نقولتي تشي دار شو هنا يعني الشر يخربن بالي نا ما ويخر خير ويخر هي دائما شراره تعبد الشر باشا استا يعني يجب ان يكون هناك شرون برق نحره يكون هناك شرون يجب في برق نحره شرون يجب ان يكون هناك شرون يجب ان يكون هناك شرون يجب ان يكون هناك شرون يجب ان يكون هناك شرون يجب ان أو مسجيا ها مركبك مركبك كمركبي كمزجيبه اكو بعلبك معدي كريم معدي كريم علي بعلي ومعدي بعدي ما بعلي معدي بالنسبه لي لاي صدرك وطول. وهذا هو القياس وهذا هو القياس فيه مطلق يعني ما قياس مركب مزجي سواء كان صحيح الصدر او معتل أبو أجد معتلبت صدرك ين صحيح وبعضهم يعامل المعتل معاملة المنقوص هذي كان دينشي أكن اللهن أكو شون منقوصه بالنسبة بدته لا يشيدو سبي فيقول في معد في معد كرب معد كرب بعدين معدوي معدي معداوي وقيل ينسب الى عجزي ورائك تشمعني نسبت اليه الله عجزك هناك صدرك بعلبك بكري بكي الجاتب علي بك ضيقك وكربي مع ذي كرب كربي نالي كريبي لي كربي وقيل اليهما مزالا تركيبهما يعني نسبه اليه حدوشه فتقول بعلي بكي هذو شان بعلي بكي ومعلي كربي وعليه قوله ومش شعري جوهات ومش شعري كسائه يعني شعري شعري قالت تزوجتها رامية هرمزية رامية هرمزية أصلا أبوها يبتها رامي رامي كرامية هرمزية، ولا هذو تزوجتها رامية هرمزية بفضل ما أعطى الأمير من الرزق. تزوجتها رامية هرمزية في النسبة إلى رام هرمز، شو من نواحي خوزستان، شو وقيل الى المركب غير مزال تركيبه يعني هر ترشيبه كاهيلي تيكيان جنادي نسبته لا كاميان لي كوتاكي بعل بك يعني ياكل شني بكوتايو بيكون يعني, يعني مسجك ناكي تو ترشيب مسجك ناكي تو نا لي بعلي بك لي ومعدي كاربي، حركه خي، معدي كاربي، وقيل ينسب إلى فعلا رأيك تريش معناه؟ لم دو كلمة مركبة مزج وزن جرسك وزن فعل البدء. منتحة منهما، منتحة عنها، ينكت ومنتاحة اسم فعل، منتحة منهما يعني فعلا لهدوش عند تقول بعلبي. معدكِ معدكِ يعني لهذه شانه فعل لك درسها كي شفنا اللهي بسم الله فعل لا نحتك نحتك دروسكي اشتقاكك اشتقاقك لو دو م... كلمة مركبة دروسكي كي وزني فعل بعل فعل بروشوا بعلبي وما عدا وما نك معديكي ومعدكي كابو يعني الشرطة تبي وذكه بغوري على فعلل كما تقول حضرمي فحضره مي, فحضر مي في حضر موت. شو أن اللهي مي موت. وهذا ومثل الاسنادية أيضاً الإضافي. ومثل الاسنادية أيضاً إضافي. كشي حكميك من دابة اسنادية لإضافي شهمان حكمي في عين. كمري القيس. امرئ القيس استأمن تجبي كشي امرئ امري إضافك امر لا قيس. أقربيته نسبي بين البار. تقول فيه إمرئ أم قياس أو مرئ مسمع أو مرئي أم ينقياس شو جيشه جوران كاريك من نكد وار يعني شنسبة أهلين إخيانا بالصدر كيوتوى بس مرأي حذفك تارو داوى حمزك حذفك لها هو مرأيه والثاني أفصح عند سيبويه دواميان مرأي علي أفصحت لي سيبويه وعليه قول ذي الرمتي يهجم رأى القيس قول الشعب لسر أوهاتوك إذا المرأي وعليه يعني إذا سر أصححها هو عند السبوي طبعا مؤلف عبد الله مقول مؤلف صحيح سق سلا سلكين تقول فيه إمرأي أو مرأي والثاني أصح عند السبويه وعليه قول ذر الرم الشاعر يهجو إمرأ القيس شعرك إيش يا إذا المرأي شب له بنات يعني هي له أتيح له وهي له بنات عقدنا براسه ابه وعاره ابه يعني الخزي اذا الورئي شب هنا قال فرتان يكبن otiha لامراء القيس يالي المنسوب الى امرئ القيس من القيس نفسه شب له بنات يعني يتيح وهي له بنات عقدنا أو كاتا حياة أبنو تشي عقدنا برأسه إبته يعني خزيا وعار المرعي يعني المنسوب لا قبيلة إمرأة القيس اللي مؤلف الله أفصح ليس بهي ويا مرأيبت سماعك النبكياسك بلام لكتبي للاي للاي وانيه للاي سبويه واني للاي سبويه قرامة وكتبك يخوي بعكس سواء شاذ ذا بل شاذ عنده بسأله صاحبه بنسب بل شاذ ذن عنده بل شاذ عنده, بل شاذ عنده اذن نص عليه يعني السيبويه نصا نصي اقصى هي الاسلام موضوع اذ نص عليه وقال اما الاضافه الى امرئ الى امرئ اما الاضافه الى امرئ الاضافه ما مصطلحك لا ليسيبويه عن شيء النسبه هذا تعريفي خيرا ما النسبه عن الاضافه اما الاضافه الى امرئ إلأ فعلى القياس امرئي بهم زكاه امرئي لانه ليس من بنات الحرفين وليس الالف ها هنا بعوض فهو كالانطلاق اسم رجل يقولون كسر عنايه انطلاق بناي انطلاق باسم رجل انطلاق عليه انطلاقي جل نقطيك دانا شو كلامي سيبوهي خوي زورك سيلا سيكدوه وقد قالوا مرئي وقد قالوا مرئي في امرئ في امرئ القيسي في امرئ القيسي وهو he سبحان الله bough And especially Allah, he is watching to bring that son of his bough When his bough,restrial is not a bad boy Heeday. This is hot in the Teraz, right? سريع اخوان إخوان مواء زور أبو النسي ناشد قال الرضي الشاشة طبعا اعلم أن كل ثلاثي محذوف اللام في أوله همزة همزة الوصل تعاقب, تعاقب اللام فهو كالعوض منها فإن رددت اللام حذفت الهمزة وإن أثبتت الهمزة حذفت اللام نحو ابني وبنوي وإسمي وسموي بكسر السين او ضمه يعني سموي وسموي كقولهم سم وسم وجاء سموي بفتح السين ايضا يعني واما امرؤ واما امرؤ فلامه موجوده فلا يكون الهمزه عوضا عن اللام فلذا قال السيبويه لا يجوز إلا امرئي رضي جواعلا سيبويه تيتي نابع إلا بيقول إمرئي فلذا قال السيبويه لا يجوز إلا امرئي وأما مرئي في امرئي في في امرئ القيس فشاذ فشاذ يعني لا الشرح شافي جواعلا قال السيرافي هذا قياس منه والا فالمسموع مرئي مرئي مسموع في امرئ القيس لا امرئ ولهزور السريق ساعه ان شاء الله خروج جيشنا بي ثاني اخمو وقول ذي الرمه همشان نديرش تواقنا باشا وقول الرم يعد الناسبون الى تميم بيوت المجد اربعه كباره ويخرج منهم المرائي لهوا كما الغيت في ديه الحوار سبحان الله ما لنا الا يعني شن بلاغنا يعد الناسبون الى تميم او انين السبن وخون يعني علمي نسب يعني علن تميم ما ليش هاك وبناماليش هاك اتياه يعني بيوت المجد أربعة كبار ويخرج منهم المرائي ويخرج منهم المرأي لغوة. يعني كسب يفرح كما الغيت في الديه الحوار تكون لكاتي الديه كاتي خن بي خني كسك ادي مثلا كان حوش اشتري ادي يكلا واشتركان اگر حوار يشبه حوار بس كي واشترك لكاتي الشيدوه لكاتي عفوا لكاتي ولاده وحتى شيد شلون قبول ماكري يعني واشتري كشيره اخرى لكاتي ولادي وحتى للشيد ابرتها اوه ولد الناقه حوار ولد الناقة منذ الوضع الى ان يفطم ولد الناقة إلى أن يفطم وهو لا يؤخذ في ديات القتلى حوار او بسكوشتريك اشتريا كنكاتي لدى وحتى لكاتي يعني حسابي شوناك كما ألغيت في الدية الحوارة كسي واشانت يا يا بني تميم يعني نسبية ولاي امرأ القيس يا اللهي عوانا حسابي وناك ويخرج منهم المرأي لغوان أمس بيته بيتها هل سيشي إذا المرأي شب لقل أمد بيته همس بيته تشيلوشي كان هيا طبعا لبيني ذر ماو جريره يعني مفادها ان ذر ماو سعان بجرير ذر ماو داويه كوميشيكا دولا جرير كخزميه كخالو خيزان على هجاء قوم من قبيله امر القيس يعني بووي هجوي كسانب كنكا لا لا لا هنا لقبيلي إمرأ القيس بوي هجوان كان فعلا بيك وكوميشان كدوا أم هجوان هي بلان بربا عندك لبني تميم كإمرأ القيس سربة أوانا إمرأ القيس خبيلة من تميم بوي يوتيش يعد الناسبون إلى تميم ما كان إش أوانا كواسر بإمرأ القيس إمرأ القيس يشخوشيها Selva temiman bahsete ailem vufak minşallah harikullah fikhrum sallallahu alayhi wa sallam vallahu alayhi wa